الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أسرة الأرجال والمرسلين، شكرا الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله ومن فرعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد استاذ الله خيرا ولكن كلماتها نصائحها لمنوتي لا تقول لها تصايشيه اننا قررنا قوما لا اويليها لا الساعه الاخيره اللي دابا لهاي نغدب له ما ما انا حري لون حله ان حري باليره وضو عتي واسيهو بإذن الله الكريم وماذا سروح يتهايه قول الله يام وحيني قول على نهاية إنه ولا لوح سلع يقل وإتباع الكتاب وصلنا على فهم سلف في الأمة إنه رعنه مرعو جقا كتاب في الله يسو نجل نحمد عليه الصلاة والسلام إنه بورع عيناها السيد النبي عليه الصلاة والسلام، والصلاة والصحابة الله عليهم، التابعون ومن تبعهم على هذا المنهج القوين يقول رعبين إنه السيد يقول رعنه وقول رعنه وقول توصنعنه لا يقع عبدنه انت وقت لانه بعدين hadii ciyaarada beddelke lumantayn ka ina ka ga nahay xasaasiyadno doon nafustaynaay garaahaanba Soomaalida أو قوي نادي، هذا وين أنت أو قوي نادي؟ إكائن دكتور تم خالفات الشرع جاهو سميني، خالفات الشرع وين أنت هذا قوي نادي؟ إكائن دكتور أنا نفسي إذا دار صحيح كان يبلغ ما شرع بمالك هذا عار، إذا كتب بغير يوم نحيا. مع ذلك نقول لهم يوم خالفات الشرع يوما بعد يوم وفتا مسلم كان مساحة قطع إلا إلا ولا لكيوه قلدين وحسو قلدين سرين مساحة وعن مساحة قطعي وحو كبرى روية خلق كوليه كان صنوحي كان يسالك رجيني ذو هذا <تصفيق> إن الله يقصر بك إلى قلبي إيسا ما يخل عضوك غلبتها أبقى شيء يضغل عضوك إن الله يقصر بك على إيسا بك وحي نسيحه وقلت هاي رضبك أنا مبروش أبقى أنا أخوك نصريده أبوالله إيسا يا أحيان سجد دركي أبقى الشكل إيسا يا سجد دركي أبقى الشكل إلي مركي أبقادان إلي وحنا نخلط هذا الحديث لمن عليه الصلاة والسلام أي كهارمونا إيش؟ والدين في رأيي دريك ثايفا كي هو هذا، إنه ييجونه. كهارن، إذا كنّا قلنا عن هو تعالى سبحانه وتعالى سيأتي تفوز لأجل خلق الله عز وجل. نازمير كده هذا غير لغزان، الله يستوديه، دبتوديه، تم بيجود، هذه غور نوم خاتيكم فرلاه، هيك هذا أو مسلمة جلال جلال مسلم ترى كده طبعاً كان من الناس أبطح أو Mä lukekaa aaltoja samiin ajoihin. Tässä on. Tässä on. Tässä on. Tässä on. Tässä on. Tässä on. Tässä on. Tässä on. Tässä on. Tässä on xamdullahi khellayaydu raad ugu faafsan waxtiye ardayda hayn ee halkan ardayda ka ahay jiraa argaysi mudheeda ee xisaabta waa heliga aanahay oo badal qaanu arday u ahay kullad loo diray waxaana ka ثم كان القرآن قال الله سبحانه أن ينصرني وينأو جلوه وينأو ذلك كسر دار فلسطين وقرآنك هو حب الحب ذو الله سبحانه ما أنت هوا سبب في ان الوحن لو يدين وكوه يقوله وانا ينحل على المضاوه اه دي اضوه ينفوه هاي وعند الاتحادة واذا ينفوه يا تاسي لفينتا شوه سليدري تانداميني ايه اللي قا شوه فقط سليده انتا شوه هاي ما انتا لكن عده انك تاوه هاي اللي ما انتا ينفوه ودعي قا حركي سمرك اللي قوه حياته وخصان جدا متشددينها النظر الحمد عليه الصلاة والسلام سنه سيو حقوها يسان وفعض إياكم الدخول على النساء يعني يقول عليه الصلاة والسلام وعلي دين كدق إياه إن الظبر فوق مع الشام معالي نوك وداهت تاقاتك وإن يسله وكمه نوك أريق إياه كوب القرآن من Tapahtuaan taas onneksi, että kahden tapauksen mitään. Tämä on ollut yksi tapaus, jossa on ollut oikein paljon. Tämä on ollut yksi tapaus, jossa on ollut oikein paljon. Tämä on ollut كنت أفهم وجه هذا السيرية إلا كحجر هذا السيرمة. على رفعته وقته ما يسير حروفه إلا كوردون كصوبه. حبذ حبذ هذا اللويا يا مال. من أجل ماذا؟ يا بني، كورداري دين شيل دين. دين شيله. آياتك بوران خلافة ويضلون... شرع إلى هذا وما إسراء، ولهو فسادنا، ولهو خلافا، وهذا دارس هي، هو منكر عظيم. والد كلاب في جيسه قوبة كيسي يهب له يستيير تمر كيسا اكتر ايه اعرف انه عاشنا ونسيه مرحو فيه الى لا يقلد انه بكثل مانا يديو فينه نبقى عوردينه فمساقها ناما وقفة اهل كيسا وبره waa من hal xidna oo fistan ka bilaabmay caqabada shaynaas cabdi u diiday oo leeyahay in goloobta hadduu ka qaatsi iska saasho in dadka ay isku toobaan inaa duur haa dadka oo dadka yar لقد ذهبوا علماء الله لكن وشوفها شيطانية وفتنة عظيمة وكل عظيم قال أنا عدي تعود من سب شيء نسيم بناك الله ولا لا يا الله وخلفت شرعي عتال إنك خديدينه الديني ويركز على النقانة الله حنا بداري مش راح آخر ذي نياضير المفساد ما الأول بس إنه يبين وقت الناس شو لينه أي شيء وقت تجينا هي نبين له آله وسمع ديه واتدعي نماكي لوردن شري يهودي النصارى لو هكوف غمرين لانهم كيهود لوردن شو كي النصارى مصائب فكود عين بقى ya hadda ma cusbii sirayni maarihi laga raacayba dadayga filmaanka wax ay raadayaan teen tv ku dadku khirway akwaat ka mal wal baxay akwaat ka ma ka teeraniga guddilay mal wal yahay mid ka tanaasuleen si zibale ta azhalahaa biqad diariya saylku saala hadii aanay masuud xadigaa tii ugu taagneeyay teen saylahaa Mä tulin kaikin satunnaisen valon takana, mutta elämäni kaikamme sinut sinne voidoo juomaan uimukseen, elämäni keitä ei. Tule säästävää, säästävää, muttei vrihan. Säästävää, askettava, muttei tule vrihan. Olemme että mä pääsen napsua iskun edintäköön. Hän jäävät kriimiin. Hän on مثلك ببدو من حشدي هذه هريه كوهيه الرده ككريه هبل هاي هبل هاي هبلها مساضيالو قوي رهبل هو من أشكا خلاصه نقول له بتشوفش هو إنه ووين من شو وها تاني جيم نفسه يدرى برسوه في علمات الجاهل كل من خالف الكتاب وسنة وإلا يذبر النظاوي شرعه خلاص ومن هذا الرسم لا يهوله البراج أي طاع النفر يا قف ولو مسلمه الدين تعالى وحكم الله فيها تكبر النبض إن أذكرنا عرب إنتو شرعه إلى حد كفاية سينية رسوله ويش إن شرعه إلى حد كفاية سينية أقول هبله ما تصدقني يا قلوبتو لك Sähkö on keskeinen. Sähkökohtauksessa on tärkeää, kuinka sähkön viiden sähkön, yön yön yön aikaloitusta بلت الماء من لغة هابرنين، كتبت سوقيا ليك خلفات شرعيه لوجه، ولا لأي حد إن كاردينا هو شدويلي الله